اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا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 فَإِنَّا أَعْتَدْنَا للكافرين سعيرا والله ملك السماوات وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعرب من يشاء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 وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم ان هم ببطن مكه من بعد ان اوفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا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 من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الأنبياء.